قال اخرج منها مذعوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا بِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لَهُمَا ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 nam anhekma an tilkum al şerret ve aqul kum